وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوكُم كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُم آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا اللاتي لا يرجونك حم فليس عليهم نجنا فليس عليهم نجناح ان يضعن ثيابهم فليس عليهم نجناح ان يضعن فيادهن غير متبرجات بذينه وان يستعففن خير لهم والله سميع عليم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 او بيوت اماتكم او بيوت اخوانكم او بيوت اخواتكم او بيوت اعمامكم او بيوت عماتكم او بيوت اخوالكم او بيوت خالاتكم أو ما ملكتم أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوت فسلموا على أنفسكم فإذا دخلتم بيوتا على أنفسكم تحية من تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون